الحسن الثالث تؤدي المشاعر السلبية إلى اعتلال الصحة العقلية وتتضمن بعض المشاعر السلبية الأكثر شيئة الخوف والغضب والإشمئزاز والحزن والشعور بالوحدة والكآبة والضيق واليأس والإحباط